التقى حوار خيالي يدور بين المختار أبي إسحاق الثقفي رضوان الله عليه وبين بشر بن حبلب بشر أتى بلا بشرة أتى إلى أم البنين عليها السلام يخبرها عن مصرع الحسين وعن مصرع أبنائها والمختار أتى إليها يبشرها بالقصاص من قتلة الحسين عليه السلام إلى الشاعر الأستاذ أحمد المير يا أبائي سحاقكم للثأر فالثأروا يا أبائي حاقكم للثأر فالثأر تداع أيها المختار كم تغلي وكم تغلي افتجاع Guees al Ashra amin Hani Surah 5 Samad 6 Samad 7 Samad 7 Samad 7 resolves 9. 11 9. 9. 9. تاسر الاسر الهاني لست للقيد وللقاسري رهين انت في عشق عبث فاض في سجين راح من سجنك للمصر غدا فيه يا علم الثار الجليل يا أبا إسحاقكم للثار فالثار تداع أيها المختار فالعرض وحكم تغليف تجاع هذه الكوفة تتاخذ لترى الحفقة مشاع فتحرر غادر الأسرى أمينا ومطاع تعاف اسري اي وذا واقع الحر فينا الانامي ايالو حولك العزم اي بي اسرنده تس اسر لست للقيد وللأسر رهيم أنت في عشق أبي الطاف سجيد راحما سجنك للمسر غدا فيه ينموح المتار الجميل قم على اسم الله اشواق لنصر المبين اطفئ جمر العين يا في الانين قمت ماذا الناس فجور حنس اسمه الله قد قد وم فقدت من ساعدهم امنا الامين هي الزوجة الحرة وما انتعش الزاهرة امه ابيها يا تخدم القربة أم بنيها تلك يا مختار نبع من وفاة استفاها المرتبعي الصفاة إنها نجم عضاعة نهر إثار تجارى بالصفاء كم على اسم الله بالأشراق للنصر المبين أطفجا من يتلبى باشتعاله الحنين قَيْذْتَ مَا دَآلَ السْحُجُورِ حَنْتِ اسْمُهُ أُمْهُ الْبَنِينِ فَقَدَتْهُمْ فَغَدَتْ مِنْ بَعْدِهِمْ أُمَّا الْأَنِينِ هِيَا الزَّوْجَةُ الْحُرَّةِ ومن تعشق ايه وما انتعشق الزهراء ام ما بيها ايه اتت دارها حورى اتت تخدم القربه ام بنيها تلك يا مختار نبض من وفاء الصفا هل مرت بها ان يصفا انها نجون اضاع قمران نهر اثال تجارب يا صفا لا كذاع اروي بعضا انباء حبي التقهين العيش قليل النار تولتي عذبت اصداءها بإنكسار وعد دعوتهم اي وصيف الماء وقد بانا بركب العشق قربانا بنكسار الوان دعتهم والطيف المات قد بان باستبارينا ودعتهم بركب العيش في تربان لا كذا علم ايها الاختار بعض أنبائها باتقاه العشق للكرار تذكي صهر أبنائها ذهبا كسار انوادعتهم اي وصف الماء وثقدبانا باستبار انا ودعتهم ابرك العين اشق قربانا كحتبال روحها نزغلوم غادر كحب باء روحها لا اخر بالاسا والبلا بنتظاراتي انت تعاني ادي الشمس والبدره مثل ما تقضي سوالي حنينا فظل الذعر بنتظاراتي انت بشاو في شمس والبدر مثل ما تقضي الكواني اي حنينا فاضل مختار فاسمع ما عرت تلك الجليله الله ظلت بلا نور سوى نبض الله مختار فاسمع ما عرى تلك الجليله ظلت بلا نور سوى نبض ثارنكمو عماني هل قتيل الا ان جاءا به شرون بلا بشرا اي هو اصداء كفوف تطلب العذره هو عين الهان منها استحت فيها عصاب السهم قلب الصيد طيب خره كما رقد صغات بعاهات الفراق روح ول بها طافت بحسرات اشياقي حتى اغلا حسن فضل حنين الليل العراقي ترى ماها احتضار الموت ناعي يشرف جراحه وهم وانضمى هالقمر ترى ماها احتضار الموت ناعي جراح انتم وعن نظام محل قبر ترى ما زال يغمغى في السهر أذابته إلى اميا يطلع الفجر مختار فاسمع ما عرى تلك الجليلة ضلت بلا نور سوى نبض العليلة حتى أتركه عمانيها القتيلة اللعن جاء اذهب بالشون بلا بشر هو اصداءكم في فنتا تطلب العذر وعين الله تجني منها استحت فيها عصا بسهم قلب الصيبطي إذ خرى تسلمي ذي للوفا والتضحية تسلمي